بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن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 كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصان الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار في علين وما ادراك ما عليون المقربون إن الأبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام مسك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 ما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون